السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحبة الكرام ومع اليوم التاسع من شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خيرا علينا وعلى المسلمين ونشانته من اعتقائهم من النار انهو لي ذلك والقاضي عليه طيب كان بث يعني اقطع بالامس تقريبا عند قصه لوط عليه السلام ونحن كنا ننهي به لان بدايه الربع عند قصه شعيب عليه السلام يعني احنا لما بنبدأ زي ما قلنا قبل كده أن الأرباع والأحزاب والأجزاء هذه وضعت فقط لتيسير يعني مش توقيفية يعني ليس هكذا نزلت من عند الله سبحانه وتعالى وإنما هي توقيفية فممكن يعني تغير بعض المواضع مش تغيرها في المصحف يعني أنت تبقى عارف مثلا أن أنت ما ينفعش توقف هنا وتبدأ بمكان يعني مكان هذا الربع زي مثلا هنا يعني بداية الربع فما قال الملأ الذين استكبروا مين الملأ الذين استكبروا وكمان ده بداية جزء فما ينفعش أننا أبدأ مثلا في التراويح في بداية القراءة قل قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك طب أبدأ منين أبدأ من أول القصة وإلى مدينة أخاهم شعيبة يبقى لازم أن تبقى أن يواخد بالك طبعا كلمة لأيمة والغير لأيمة أنت واخد بالك و أنت تقرأ أن أنت لا تبدأ بمكان لا يحسن البدء منه ولا تقف على مكان أيضا لا يحسن الوقف عليه زي ما قلنا بكده مثلا في آية المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و إلى آخر المحرمات ثم والمحصنات من النساء يبقى ما ينفعش أننا نبدأ أولي والمحصنات من النساء ما لهم المحصنات من النساء هذه معطوفة على المحرمات أيضا فما ينفعش أن أنا أبدأ بها، وخاصة أنها بداية جزء يعني حتى مش بداية ربع عادي لا بداية جزء زي مثلا وما أبرئ نفسي هتقولي لي طب ما دي قصة هبدأ منين او ممكن ننتهي مثلا عند نهاية المقطع وأبدأ تاني يوم مثلا وجاء إخوة يوسف يبقى مقطع جديد كذلك ترجما تشاء وإحنا ماشيين إن شاء الله في المصحف بإذن الله عز وجل سننبه على هذه الوقفات احنا بس نطمن كده ان الصوت كويس والبث كويس عشان نبدأ ان شاء الله سبحانه وتعالى اكيد قلنا بس كده اخونا ان الصوت ان شاء الله جيد عشان نبدأ طيب الصوت واضح إن شاء الله نبدأ بحول الله وقوته من بداية قصة لوط لأن إحنا البث انقطع عنها وعندها بالأمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللاتي خلقن لقضائها فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقلا ولا نقلا ولا فطرة بل أنتم متجاوزون لحدود الله بخروجكم عن حد الاعتدار البشري وانحرافكم عما تقتضيه العقول السريمة والفطر الكريمة من فوائد الآيات طبعا قرأنا فوائد القصة التي قبلها فائده هذه القصه قد يعم الله قد يعم عذاب الله المجتمع كله اذا كثر فيهم الخبث وعدم الإنكار وعدم فيه الإنكار وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون وما كان رد قومه المرتكبين لهذه الفاحشة عما أنكره عليهم إلا أن قالوا معرضين عن الحق اخرجوا نوطا واهله من قريتكم إنهم, يتنز... إنهم أناس يتنزهون عن عملنا هذا فلا يريق بنا أن يبقوا بين ظهرانينا فلا يريق بهم أن يبقوا بين ظهرانينا فأنجيناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين فسلمناه وأهله حيث أمرناهم بالخروج ليلا من القرية التي سيقع عليها العذاب إلا مرأته صارت مع الباقين مع قومها فأصابها ما أصابهم من العذاب وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدينة أخاهم شعيبا عليه السلام فقال لهم يا قوم يعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره قد جاءكم برهان من الله واضح وحجة جريئة على صدق ما جئتكم به من ربي. أدوا إلى الناس حقوقهم بإكمال الكيل وإكمال الوزن. أدوا إلى الناس حقوقهم بإكمال الكيل وإكمال الوزن. ولا تنقص الناس بعيب سلعهم والتزهيد فيها أو المخادعة لأصحابها. ولا تفسد في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي بعد إصلاحها بمعساة الأنبياء من قبل.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 من فوائد الآيات اللواط فحشة تدل على انتكاس الفطرة وناسب أن يكون عقابهم من جنس عملهم فنكس الله عليهم قراهم أو فنكس الله عليهم قراهم تقوم دعوة الأنبياء ومنهم شعيب عليه السلام على أصلين تعظيم أمر الله ويشمل الإقرار بالتوحيد وتصديق النبوة والشفقة على خلق الله ويشمل ترك ويشمل ترك البخس وترك الفساد وكل أنواع الإذاء الإفساد في الأرض بعد الإصلاح جرم جتماعي في حق الإنسانية لأن صلاح الأرض بالعقيدة والأخلاق فيه خير للجميع وإفساد الأرض عدوان على الناس وإفساد الأرض عدوان على الناس من أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها وأفحشها أخذ ما لا يحق أخذه شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجبر فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرار له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 يا ربنا أحكم بيننا وبين قومنا الكافرين بالحق فانصر صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاند فأنت يا ربنا خير الحاكمين وقال الملأ الذين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون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 فأخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا هلك في ديارهم منكبين على ركبهم ووجوههم ميتين هامدين في دارهم فتولى عنهم وقال الذين, الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا هلكوا جميعا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 وأعرض عنهم وأعرض عنهم نبيهم شعيب عليه السلام لما أهلكوا وأعرض عنه نبيهم شعيب عليه السلام ولم أهلكوا وقال مخاطبا إياهم يا قوم لقد إبلاغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولم تنقادوا لإرشادي فكيف أحزن على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم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 وهذا تحذير لقريش ولكل من كفر وكذب بذكر سنة الله في الأمم وهذا تحذير لقريش ولكل من كفر وكذب بذكر سنة الله في الأمم المكذبة ثم بدنا مكان ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قدم السآباء الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرا وساعة وأمنا حتى كثرت أعدادهم ونمت أموالهم وقالوا ما أصبنا من الشر والخير هو عادة مضطردة أصابت أسلافنا من قبل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 من سنة الله في عباده الامهال لكي يتواعظوا بالأحداث ويقلعوا عما هم عليه من معاص وموبقات الابتلاء بالشدة قد يصبر الابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ويتحمل مشقاته الكثيرون أما الابتلاء بالاما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون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 أفأمن أهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل هذه القرى المكذبة أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم أو أمن أهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أو آمنوا أن يَأْتِيَهُمْ عَذَابُنَا عذابنا أولا النهان وهم لا هون غافلون لنشغالهم بدنياهم اللَّهِ مكر الله فلا اللَّهِ مكر الله إلا القوم الخاسرون انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهال وأنعم عليهم به من القوة وساعة الرزق استدراجا لهم أفاأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله وتدبيره أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله الخفي فلا يامن مكر الله إلا القوم الهالكون وأما الموفقون فانهم يخافون مكره فلا يغترون بما انعم به عليهم وانما يرون منته عليهم فيشكرونه اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا نشاء واصبناه بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون اولم يتبين للذين اولم يتبين للذين يستخلفون في الارض بعد اهلاك اسلافهم من الامم بسبب ذنوبهم ثم لم يعتبروا بما حل بهم بل عملوا اعمالهم الم يتبين لهؤلاء ان الله لو يشاء ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها كما هي سنته ويختم على قلوبهم فلا تتطعظ بموعظة ولا تنفعها ذكرى تلك القرى قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثر الأمم وما وجدنا لأكثر الأمم التي أرسل إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله ولم نجد لهم إن قيادة لأوامر وإنما وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله.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 ومذبر أمورهم من فوائد الآية الإيمان والعمل الصالح سبب لافاضه الخيرات والبركات من السماء والأرض على الأمة الصلة وثيقة بين ساعة الرزق والتقوى وإن انعم الله على الكافرين فإن هذا استدراج لهم ومكر بهم على العبد الا يامن يأمن من عذاب الله المفاجئ الذي قد يأتي في أي ساعة من ليل أو نهار يقص القرآن أخبار الأمم السابقة من أجل تثبيت المؤمنين وتحذير الكافرين حقيق على أن أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 وصيرورة يده بينضاء من غير برص ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم بالسحر يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يقصد بما يقوم به من يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه وهي مصر ثم استشارهم فرعون بشأن موسى عليه السلام قائلا لهم ماذا تشيرون به علي من الرأي قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا لفرعون أخر موسى وأخاه هارون وابتعث في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قالوا قولي قالوا أرجوا خورس المذحجشين يأتونك بكل ساحر عليم يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صنعته. قوي قوي في قوي في صناعته اي صناعه السحر وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين فبعث فرعون من يجمع السحره فلما جاء السحره فلما جاء السحرة فرعون سالوه هل لهم مكافاه ان غلبوا موسى بسحرهم وانتصروا عليه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 أن ارمي موسى عصاك فرماها فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وإهام الناس أنها حيات تسعى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فظهر الحق وتبين الصدق ما جاء به موسى عليه السلام وتبين بطلان ما صنعه السحارة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 من فوائد الآيات من حكمة الله ورحمته أن جعل آية كل نبي مما يدركه قومه وقد تكون من جنس ما برع فيه أن فرعون كان عبدا ذليلا مهينا عاجزا وإلا لمحتاج إلى الاستعانة وإلا لمحتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام والله صحيح يعني, يعني منت بتدعي انك رب طب بتستعين بغيرك ليه أنت يعني ربي تقدر ان تهز موسى بنفسك ولكن سبحان الله العقول الفاسدة يدل على ضعف السحره مع اتصالهم بالشياطين التي تلبي مطالبهم طلبهم الأجر والجاه عند فرعون يعني برضو إنتوا تستعينوا بالجن والشياطين طب استعينوا بهم على ان إنتوا يعني ذوي مكانه قالوا آمنا برب العالمين. قال السحرة آمنا برب الخلق أجمعين. رب موسى وهارون. رب موسى وهارون عليهم السلام. فهو المستحق للعبادة دون غيره من فهو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة.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 لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى أو يده اليسرى ورجله اليمنى ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكينا بكم وترهيبا لكل من يشاهدكم على هذه الحالة قالوا قالوا إن إلى ربنا منقلبون قال السحرة ردا على وعيد فرعون إن إلى ربنا وحده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 فإن كان هذا ذنبا يعاب فهو فإن كان هذا يعاب به فهو ذنبنا ثم توجهوا إلى الله بالدعاء قائرين في تضرع يا ربنا صب علينا الصبر حتى يغمرنا لنثبت على الحق وأمتنا مسلمين لك منقذين لأمرك متبعين لرسولك وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وان فوقهم قاهرون وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين أتترك يا, فرع أتترك يا فرعون موسى وقومه لينشروا الفساد في الأرض وليتركك انت و ويدعو, إلى عبادة ويدعو إلى عبادة وليتركك, وليتركك, وليتركك انت وآلهتك ويدعو إلى عبادة الله وحده سبحان الله في يعني سبحان الله الله وحده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 لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه ويمكن لكم في الأرض من بعدهم فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد عاقبنا آل فرعون بالجدب والقحط واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغط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 يدل على ان الانسان اذا تجرد عن هواه واذعان للعقل والفكر السليم بادر الى الايمان عند ظهور الادله عليه اهل الايمان بالله واليوم الاخر هم اشد الناس حزما واكثرهم شجاعه وصبرا في اوقات الازمات والمحن والحروب المنتفعون من السلطه يحرضون, يحرضون ويهيجون السلطان لمواجهه اهل الايمان لأن في بقاء السلطان بقاء لمصالحهم من أسباب حرس الأمطار وغلاء الأسعار الظلم والفساد فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه الا إنما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون فاذا جاء آل فرعون الخصب وصلاح فاذا جاء فرعون الثمار ورخص الأسعار فاذا جاء آل فرعون الخصم وإذا فإذا جاء آل فرعون الخصب وصلاح الثمار ورخص الأسعار قالوا أعطينا هذا لاستحقاقنا لها واختصاصنا بها وإن ينهم أو تصيبهم مصيبة من جدب وقحط وكثرة أمراض وغيرها من الرزايا يتشائم بموسى ومن معه من بني إسرائيل والحق أن ما يصيبهم من ذلك كله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 أي آية وذلالة جئتنا بها وأي حجة أقمتها على بطلان ما عندنا لتصرفنا عنها وعلى صدق ما جئت به فلن نصدق, فلن نصدق بك نحن على أي فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الماء الكثير عقابا لهم على تكذيبهم وعنادهم فأغرق زروعهم وثمارهم وأرسلنا عليهم الجراد فأكل محاص لهم وأرسلنا عليهم دويبة تسمى القمل تصيب الزرع أو تؤذي الإنسان في شعره تصيب الزرع أو تؤذي الإنسان في شعره وأرسلنا عليهم الضفادع فملأت أوعيتهم وأفسدت أطعمتهم وأرقت مضاجعهم وأرسلنا عليهم الدم فتحول مياه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 بآيات مفصلات هنا مش من التفصيل لا مفصلات يعني كان بينهما فواصل أو كان بينهم فواصل يعني تأتي الآية ثم يدعو موسى ربه عليه السلام يدعو ربه سبحانه وتعالى فترفع هذه الآية فيرجع مرة إلى الكفر فيمهل ثم يبتلوا بآية أخرى وهكذا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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم انزلنا عليهم نقمتنا بإغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما دلت عليهم من الحق الذي لا مرية فيه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 سورة القصص فمكن الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما أصابهم من أذا فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون من المزارع والمساكن وما كانوا يبنون من القصور من فوائد الآيات الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره لا يخرج منها شيء عن ذلك شأن الناس في وقت المحنة والمصائب اللجوء إلى الله بدافع نداء اللجوء إلى الله بدافع نداء الإيمان الفطري يحسن بالمؤمن تأم الآيات الله وسننه في الخلق والتدبر في أسبابها ونتائجها تتلاشى قوة الأفراد والدول أمام قوة الله العظمة والإيمان بالله هو مصدر كل قوة. يكافئ الله تعالى عباده المؤمنين الصابرين بأن يمكنهم في الأرض بعد استضعافهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة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 قال لهم موسى يا قوم, إنكم قد يا, قوم يا قوم إنكم قوم تجهلون ما يجب لله من تعظيم وتوحيد وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ان هؤلاء المقيمين على عباده اصنامهم مهلك ما هم فيه من عباده غيره وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاعه لاشراكهم في ال... وباطل وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاعة وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاعه لاشراكهم في العباده مع الله غيره قال ان الله ابييكم الهًا وهو فضلكم على العالمين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 وإذ أَجِئَنَاكُم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابَ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُم مَعْظِيمٌ وَذَكُونَ يَأْبَنِ إِسْرَائِيلَ أَحْيَنَا أَجِئَنَاكُم مِنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ لَكُمْ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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرم موسى صعيقا فلما افق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين وحين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المحدد له وهو تمام وهو تمام 40 ليله وكلمه ربه بما كلمه به من الاوامر والنواهي وغيرها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 فلما أفاق من الغشية التي أصابته قال أنزهك يا رب تنزيها عن كل ما يريق بك ها أنا توبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين من قومي سبحان الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه تجل الله سبحانه وتعالى للجبل بمقدار هذه يعني زي عقلة الأصبع فساخ الجبل يعني صار تراب وقيل إنه يعني نزل في البحر ساق الجبل لما تجل الله سبحانه وتعالى للجبل مقدار أقلت أصبح فقط من فوائد الآيات تؤكد الأحداث أن بني إسرائيل كانوا يتنقلون تؤكد الأحداث أن بني إسرائيل كانوا ينتقلون من ضلالة إلى أغ... تؤكد الأحداث أن بني إسرائيل كانوا ينتقلون من ضلالة إلى أخرى على الرغم من وجود نبي الله موسى بينهم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 وفضلتك بكلامي لك دون واصية، فخذ ما أعطيتك من هذا الشرف الكريم، وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم. وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء موائضة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة، فخذها بقوتي وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين.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 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن الاعتبار باياتي في الأفاق وسأصرف عن الاعتبار بآيات في والأنفس وعن فهم آيات كتابي. الذين يستعلون, الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق. وان يروا كل آية لا يصدقون بها لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنها ولمحادتهم ولمحادته ولمحادتهم الله ولمحادتهم الله ورسوله وإن يروا طريق الحق الموصل إلى مرضات الله لا يسلكوه ولا يرغب فيه وإن يروا طريق الغوا طريق الغوايه والضلال الموصل الى الى سخط الله يسلكوه وان يروا طريق الغوا الغوايه والضلال الموصل الى سخط الله يسلكوه ذلك الذي أصابهم انما أصابهم لتكذيبهم بآيات الله العظيمه الداله ذلك الذي اصابهم انما اصابهم لتكذيبهم بايات الله العظيمه الداله على صدق ما جاء به الرسل ولغفلتهم عن النظر فيها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 ووضع قوم, موسى من بعد ذهاء ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من حليهم تمثال عجل لا روح فيه ولا صوت ألم يعلموا أن هذا العجل لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى طريق خير حسي أو معنوي ولا يجلب لهم نفعا أو يكشف عنهم ضرة ولا يجلب لهم نفعا أو ضرر اتخذوه معبودا وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتريا عليهم غضب موسى من مناجاة ربه إلى قومه عليهم غضبا وحزنا لما وجد عليهم من عباده العجل قال بئس الحالة التي خلفتموني يا قومي بعد بئس الحالة بئس الحاله التي خلفتموني يا قوم ب... الحالة... التي خلفتموني قومي بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك والشقاء أمللتم من امللتم من انتظاري فاقدمتم على عبادة العجل ورمى الألواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن وأمسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآه عليه من عبادة العجل قال هارون معتذرا إلى موسى مستعطفا إياه يا ابن أمي إن القوم حبسوني إن القوم حسبوني ضعيفا فاستذلوني وأوشك أن يقتلوني فلا تعاقبني بعقوبة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 إن الذين صيروا العجل إلها يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياة لإغضابهم ربهم واستهانتهم بها وبمثل هذا الجزاء نجز المختلقين الكذب على الله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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكن عن موسى الغضب ولما سكن عن موسى عليه السلام الغضب وهذا أخذ الالواح التي رماها بسبب الغضب وهذه الالواح مجتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق ومجتملة على الرحمة الذين ومجتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه هنا برضو كده يعتبر بداية ربع يعني بدل ما تبدأ تقول واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الأخرة إن هدنا إليه تبدأ من بداية برضو مقطع واختار موسى قومه سبعين رجل لمقاتنا إلى آخر الايات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا جميعا برك الله فيكم جميعا المصحف مصحف ان كنتم تقصدون مصحف الحدر، فهو موجود على قناة التليجرام موجود مقسم يعني لو دخلتوا على القناة وبعدين دخلتوا فوق في محتويات القناة وبعدين هتلاقوا في المصحف مقسم صور ومقسم أرباع ومقسم أحزاب ومقسم أجزاء كل تقسيمات موجودة وليبحث عنه تهيلائي لكن هتلاقوا على خناة التليجرام نضع لكم إن شاء الله بإذن الله الرابط اللي معا لرابط ممكن إن شاء الله يضعه في في المحثات هنا المباشرة بارك الله فيكم جميعا وأعطاكم الصحة وعفية جميعا أو عايزين الرابط بتاع قناه تلجرام إن شاء الله نضعه لكم بس راحة قليلا ده ال. هذا هو الرابط هذا الرابط بتاع قناة تليجرام هتخش عليه وهتلاقي هتلاقي في محتوية القناة هتلاقي كل المصحف الحدر بالذات مقسم الى ارباع واجزاء و يعني كل التقسيمات هتلاقي موجودة ان شاء الله طيب نكمل اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتينا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 واصطفى موسى سبعين رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل ووعدهم الله مقاتا يحضرون فيه فلما حضروا تجرأوا على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا فتضرع موسى إلى ربه فقال يا رب لو شئت إهلاكهم, و... لو شئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجئهم لأهلكتهم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 في الآيات دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه عند إجراء الأحكام عليه وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل المعيد يعني ما فعل هارون عليه السلام من أداب الدعاء البدء بالنفس حيث بدأ موسى عليه السلام دعائه فطالب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجد عن ذلك سبحان الله يعني كما قال ابن القيم عليه رحمة الله معنى الكلام أن موسى عليه السلام ألقى الألواح رمى الالواح التي كتبها الله سبحانه وتعالى له بنفسه سبحانه وتعالى يعني أمر عظيم ولكن الله سبحانه وتعالى غفره لموسى لشدة ما قام به موسى عليه السلام من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واحتمال الاذى في سبيل الله عز وجل ولكن يعني يونس عليه السلام لما غضب وترك قومه عاقبه الله عز وجل فتفاوت تلك الرسل ففضلنا بعضهم على بعض وإن كان كل الرسل سبحان الله يعني مفضلين عند الله سبحانه وتعالى ولا يجوز نسبة العيب لهم ولكن كما قال ابن قيم احتمل الله سبحانه وتعالى لموسى ما لم يفعل مع غيره عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام التحذير من الغضب وسلطته على التحذير من الغضب وسلطته التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص ولذلك نسب الله للغضب فعل السكوت كأنه هو الأمر الناهي ولما سكت عموس الغضب ضرورة التوقي من غضب الله وخوف بطشه فانظر إلى, مقام فانظر, إلى فانظر إلى مقام موسى عليه السلام عند ربه وانظر خشيته من غضب ربه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 الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون الذين يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب وإنما يوحى إليه وانما يوحى اليه ربه وهو الذي يجدون وهو الذي يجدون اسمه ووصفه ونبوته مكتوبا في التورات المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام يامرهم بما عرف حسنه وصلاحه وينهاهم عما عرف قبحه وينهاهم عما عرف قبحه في العقول الصحيحة والفطر السليمه ويبيح لهم المستلذات مما لا ضرر فيه من المطاعم والشرب ويبيح لهم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 الذي يؤمن بالله ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل على النبيين من قبله دون تفريق واتبعوه واتبعوه فيما جاء به من رب رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه مصلحتكم في الدنيا والآخرة ولما ذكر الله ولما ذكر الله ما ذكر عن بني إسرائيل من عبادة العجل ذكر سبحانه أن منهم أمة مخ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 وموسى في هذا المقام أجمل في دعائه من صور عدل الله عز وجل إنصافه للقلة المؤمنة حيث ذكر صفات بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية ذكرت على أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم مش وظللنا عليهم الغمام و انزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون وقسمنا بني اسرائيل اثنتي عشره قبيله وحين الى موسى حين طلب منه قومه ان يدعوا الله ان يسقيهم أو حين إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو أن يدعو الله أن يسقيهم أن يضرب يا موسى بعصاك الحجر فضربه موسى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد قبائلهم و عشرة قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاص بهم قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاص بها فلا تشترك معها فلا تشترك معها فيه قبيله اخرى وظللنا عليهم السحاب يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم وانزلنا عليهم, وأنزلن عليهم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يسمى السماني وقلنا لهم كل من طيبات ما رزقناكم وما نقصون شيئا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها ولكن كانوا انفسهم يظلمون بنقص حظوظها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين اوردوها موارد الهلاك بما ارتكبوهم من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين واذكر أيها الرسول حين قال الله لبني إسرائيل ادخلوا بيت المقدس وكلوا من ثمار قريته من أي مكان منه وفي أي وقت مشئتم وفي أي وقت شئتم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 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فغير الظلمون منهم القول الذي أمروا به فقالوا حبة في شعر عبضا عما أمر به من طلب المغفرة وغيروا الفعل الذي أمر به فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين لله مقنع رؤوسهم فأرسلنا عليهم عذابا من السماء ببس فأرسلن عليهم عذاب من السماء بسبب ظلمهم واسألهم عن قرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم, يوم سبتهم شرعا. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واسال ايها الرسول اليهود تذكيرا لهم بما عاقب الله به اسلافهم عن قصه القريه التي كانت بقرب البحر حين كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه حين ابتلاهم الله بان صارت الأسماك, الاسماك تاتيهم ظاهره على وجه البحر يوم السبت بأن صارت الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت وفي سائر الأيام لا تأتيهم ابتلاهم الله بذلك بسبب خروجهم عن الطاعة وارتكابهم المعاصي فاحتالوا لصيدهم بأن نصبوا شباكهم وحفروا حفرهم فكانت الحيتان تقع فيها يوم السبت فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها من فوائد الآيات الجحود والكفران سبب في الحرمان من النعم من أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحاي من أسباب حلول العقاب ونزول من أسباب حلول العقاب ونزول العذاء العذاب من أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحايٌ على الشرعي لأنه ظلم وتجاوز لحدود الله. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون واذكر أيها الرسول حين كانت كَانَتْ منهم تنهاهم عن هذا المنكر وتحذرهم منه فقالت لها جماعة أخرى لم تنصحون جماعة لما تنصحون, لما تنصحون جماعة الله مهلكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي أو معذبها يوم القيامة عذابا شديدا قال النصحون نصحتنا لهم معذرة إلى الله بفعل ما امرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك ولعلهم ينتفعون بالموعظة فيقلعون عما هم فيه من المعصية <تصفيق>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 فلما تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرا وعناده ولم يطعوا قلنا لهم ايها العصاه كونوا قردا اذلاء فكانوا كما اردنا انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيُعْ لِيَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَذْكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ إِذَا إذ أعلم الله إعلاما صريحا لا لبس فيه لا يصل طن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة إن ربك أيها الرسول لسريع ليقابل من عصاه حتى إنه قد يعجل له العقوبة في الدنيا وإنه لغفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم وقطعناهم في الأرض أمم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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فجاء من بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم أخذ التوراة من أصلفهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها يأخذون متاع الدنيا الردي رشوة لتحريفهم كتاب الله رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل فيه ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم وإيائهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة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 سيجازيهم الله على أعمالهم، فالله لا يضيع أجر من عمله صالح. من فوائد الآيات. إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم، ينجو منهم من كانوا يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر فيهم. يجب الحذر من عذاب الله، فإنه قد يكون رهيبا في الدنيا كما فعل. كما فعل سبحانه بطائفة من بني إسرائيل حين مسخهم قردة بسبب تمردهم كتب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة وتأذن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب بسبب ظلمهم وانحرافهم نعيم الدنيا مهما بدا أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم أفضل الأعمال أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقامة الصلاة لأنها عمود الأمر. وإذن تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذ ما أتيناك بقوة خذ ما أتيناك بقوتي وذكر ما فيه لعلكم تتقون واذكر يا محمد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 يعني اقتلع الله سبحانه وتعالى الجبل جبل الطور ورفعه فوقهم سبحانه وتعالى كأنه سحابه يعني قوة الله عز وجل التي لا توازيها قوة وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين واذكر يا محمد إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أدعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم قائلا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 او تقولوا انما اشرك اباؤناهم قبل ذرية من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون او تحتجوا بان اباءكم هم الذين نقضوا العهد فاشركوا بالله وأنكم كنتم مقلدين لأبائكم فيما وجدتم عليهم، وأنكم كنتم مقلدين لأبائكم فيما معريه من الشرك، فتقولوا أفتؤخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله، فتعذبنا فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لأبائنا. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.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 فقصص القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها ولو شئنا نفعه بهذه بها بأن وفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة. ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حيث مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته واتبع ما تهواه نفسه من الباطل فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال إن كان رابضا لهث وإن طرض لهث ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآيتنا فقصص أيها الرسول قصص عليهم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 المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل المقصود من إنزال الكتب العمل بمقتضاه لا تلاوتها باللسان وترتيلها فقط فإن ذلك نبذ لها أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية فإذا كانت فطرته سليمة ولم يدخل عليها ما يفسدها أدرك هذه الأدلة وعمل بمقتضاها في الآيات عبرة للموفقين للعمل بآيات القرآن ليعلموا, ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها لتزكو نفوسهم في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال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 واثنوا عليه بها واتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الاسماء بجعلها لغير الله أو نفيها عنه أو تحريف معناها أو تشبيهه او تشبيه غيره بها سنجزئ هؤلاء الذين يميلون بها عن الحق العذاب سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن الحق العذاب المؤلم بما كانوا يعملون وممن خلقنا امهاتهم يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلق وممن خلقنا جماعه وممن خلقنا يهتدون في انفسهم بالحق ويدعون إلى غير ويدع ويدعون اليه غيرهم فيهتدون ويحكمون به بالعدل فلا يجورون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوا ولذين كذبوا باياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوها سنفتح لهم ابواب الرزق لا إكراما لهم بل لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم فيه من الضلال ثم يصيبهم عذابنا على حين غره وأملي لهم ان كيدي متين وأخر عنهم العقوبة حتى يظن أنهم غير معاقبين، وأخر عنهم العقوبة حتى يظن أنهم غير معاقبين، فيستمر حتى يظن انهم غير معاقبين، فيستمر على تكذيبهم وكفرهم حتى يضاعف عليهم العذاب، إن كيد قوي، فأظهر فأظهر لهم الإحسان وأريد بهم الخذلان، صلى الله عليه وسلم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين طبعا الوقف هنا أفضل لكذا راجعت مرة أخرى ووقفت يعني أولم يتفكروا هذه جملة ما بصاحبهم من جنة هذه نفي يعني هذه ما نافية فلو وصلتها لا يعني تشابهت كأنها ماء الموصولة يعني كأنها أو لم يتفكروا الذي بصاحبه من جنة لا الآية ليست معناها كذلك أو يتفكروا ما بصاحبه من جنة هذه نفي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 اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباى حديث بعده يؤمنون اولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار الى ملك الله في السماوات والارض وينظر الى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهما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 فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب مثل اللهم تب علي يا تواب وده سبحان الله من استخدام أسماء الله الحسنى، يعني تدعو بالاسم أو بالاسم المناسب لهذا الدعاء يا تواب تب علينا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا هكذا التفكر في عظمة الله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 لست إلا رسولا من عند الله أخوف من عقابه الأليم وأبشر بثوابه الكريم قوما يؤمنون بأني رسول منه سبحانه وتعالى ويصدقون بما جئت به هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الذي اوجدكم ايها الرجال والنساء من نفس واحده هي ادم عليه السلام وخلق من ادم عليه السلام زوجته حواء خلقها من ضدعه ليانس بها ويطمئن بها فلما جامع زوج زوجته حملت حملا خفيفا لا تشعر به لانه كان في بداياته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 فَلَمَّ أَتَاهُمَا فَلَمَّ أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءً فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّ مَا يُشْرِكُونَ فَلَمَّ أَسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَائِهِمَا وَأَعْطَاهُمَا وَلَدًا صَالِحًا كَمَا دَعَوُوا صِيَّارًا لِلَّهِ شُرَكَاءً فِي مَا وَهَبَهُمَا فَعَبَدَ وَلَدَهُمَا لِغَيْرِهِ وسمياه عبد الحارث فتعالى الله وتنزه عن كل شريك فهو المنفرد بالربوية والألوهية أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئا فتستحق العبادة بل هي مخلوقة كيف يجعلونها شركاء لله؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ولا تقدر هذه ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابديها ولا تقدر نصر انفسها فكيف يعبدونها وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وإن تدعو, أيها هذه وإن, تدعو وإن تدعو أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه, لا إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم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 إن الذين تعبدون إيوان مشركون من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون له فهم أمثالكم في ذلك مع أنكم أفضل حال لأنكم أحياء تنطقون و... لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون وأصنامكم ليست كذلك فادعوهم وليرد عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم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 فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر رجاء جلب رجاء جلب نفع أو دفع ضر قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ادعوا من ساويتم به الله ثم احتالوا لضري ولا تمهلوني ثم احتالوا لضري ولا تمهلوني من فوائد الآيات في الآيات بيان جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر لأن النفع إنما يحصل من قبل ما أرسل به لأن النفع إنما يحصل من قِبل ما أرسل به من البشارة والنذار جعل الله بمنته من نوع الرجل زوجه ليألفها ولا يجف قربها ويأنس بها لتتحقق الحكمة الإلهية في التناسل لا يليق بالأفضل الأكمل الأشرف من المخلوقات وهو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخص والأرذل من الحجارة والخشب وغيرها من الآلهة الباطلة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن نصيري ومعيني الله الذي يحفظني فلا أرجو غيره ولا أخاف شيئا من أصنابكم فهو الذي نزل علي القرآن هدى للناس وهو الذي يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون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 ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم فإن ذلك ينفرهم وأمر بكل قول جميل وفعل حسن وأعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم فأ... وأعرض, عن الجبي... واعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم بجهلهم فمن آذاك فلا تؤذه ومن حرمك فلا تحرمه وإما يمسغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم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 إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فاذنبوا تذكروا عظمة الله وعقابه للعاصين وثوابه للمطيعين فتابوا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم فإذا هم قد استقاموا على الحق وصححوا ما كانوا عليه وانتهوا فإذا هم قد استقاموا على الحق وصححوا ما كانوا عليه وانتهوا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدون لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب ولا يمسكون لا الشياطين عن الإغواء والضلال ولا الفجار, عن ولا الفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر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 قل لهم أيها الرسل ليس لي أن آتي بآية من تلقاء نفسي ولا أتبع إلا ولا أتبع إلا ما يحيه ولا إلا ما يحيه يوحه الله إلي ولا أتبع إلا ما يحيه يوحيه الله إلي هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر شؤونكم وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده وأما غير المؤمنين فهم ضلال أشقياء وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لقراءته ولا تتكلموا ولا تنشغلوا بغيره رجاء أن يرحمكم رجاء ان يرحمكم الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالودو والاصال ولا تكن من الغافلين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 إن الذين عند ربك أيها الرسول من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه بل ينقادون لها مذعنين لا يفترون وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به وله وحده يسجدون من فوائد الآيات الواجب على العاقل عبادة, الواجب على العاقل عبادة الله تعالى الواجب على العاقل عبادة الله تعالى، لأنه هو الذي يحقق لهم منافع الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الدين، ومنافع الدنيا بتول، ومنافع الدنيا بتول الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهم، فلا تضره فلا تضرهم فلا تضرهم عداوة من عادهم. في الآيات بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه في الآيات جماع الأخلاق فعلى العبد أن يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه على العبد إذا مسه سوء من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو الترك واجب أن يستغفر الله تعالى ويستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية والحمد لله أتممنا صورة الأعراف بقي لنا ربعان من صورة الأنفال صورة الأنفال هي صورة مدنية طبعا الفارق ما بين السور المدنية المكية. السور الصور المدنية والصور السور، السور المكية هي ما نزلت بمكة حتى ولو كان يعني نزلت قبل, قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام السور المكية التي نزلت في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وقيل أنها كل ما نزل قبل الهجرة Turnbullتorm مكية حتى ولو كان في غير مكة والصور المدنية هي ما نزلت بعد الهجرة حتى ولو كانت خارج المدينة يعني صورة المائدة نزل أكثرها في المدي في في مكة اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنى عليكم نعمتي من نعمتي هذه نزلت نزلت في مكة ولكنها صورة مدنية يبقى الصور المكية ما نزل قبل الهجرة حتى ولو لم تنزل في مكة والصور المدنية ما نزلت بعد الهجرة حتى ولو لم تنزل في المدينه يبقى سوره الانفال سوره مدنية. من مقاصد السورة الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر وبيان سنن النصر والهزيمه سوره الانفال يعني نزلت في بياني سوره في بياني غزوه بدر كما ان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 والزم طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقا لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصية وقد كان هذا السؤال بعد وقعة بدر أول غزوة يزوه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فما كانوا عارفين كيف يقسمون هذه الغنائم فالصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأنفال اللي هي الغنائم فنزلت هذه السورة لتبين كيفية قسمة الغنائم ولكن بدأت اولا أنه ينبغي على المؤمنين أن يصلحوا ذات بينهم يعني ما تخشش الدنيا فتفسد ما بين المؤمنين ثم بعد ذلك يعني جاءت في وسط الصورة كيفية قسمة الغنائم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله سبحانه خافت قلوبهم فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة وإذا قرئت عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم وعلى ربهم وحده يعتمدون وعلى ربهم وحدي وعلى ربهم وحده يعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مفاسدهم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة في أوقاتها ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة.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 وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم، وجزاؤهم منازل، وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم، ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم، وهو ما عده الله لهم من النعيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريق من المؤمنين لكارهون. كما أن الله انتزع منكم قسمة الغنائم. كما أن الله انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها وجعلها إليه وإلى رسوله كذلك امرك ربك أيها الرسول بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون تجادلك أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا وذلك لشدة كراهاتهم للخروج للقتال لأنهم لم يأخذوا له أهبته ولم يعد ولم له عدته سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج طبعا في قبيل غزوة بدر كان خارج النبي عليه الصلاة والسلام معهم من المسلمين ل قافلة أبي سفيان ولكن سبحان الله الله عز وجل قدر له أو لهم القتال فكان بعض المسلمين مش مستعدين مع النبي عليه الصلاة أو كلهم ما مش مستعدين فبعضهم جعل يجادل النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعني غير مستعدين لذلك.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 وما تحملهم من أموال فتأخذونهم غنيمة وإما النفير فتقاتلونهم وتن وإما النفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم وتحبون أنتم أن تظفر بالعيد لسهولة الاستداء عليها ويسره دون قتال ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال لتق لتقتلوا صناديد كريء لتقتل صناد لتقتل صناديد المشركين وتاثير كثير منهم حتى تظهر قوة الإسلام ليحق الله الحق وليحق الحق ويبطل الباطل ولو انكرها المجرمون ليحق الله الحق باوهار الإسلام وأهله وذلك بما وذلك بما ينظره من الشواهد على صدقه وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه ولو كرهها المشركون ذلك فالله مظهر من فوائد الآيات ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه لأن الإيمان يزيد وينقص فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر أما إذا وضح وبان فليس إلا أما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان أمر قسمة الغنائم متروك للرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله لا إلى غيرهما إرادة تحقيق النصر الإلهي للمؤمنين لإحقاق الحق وإبطال الباطل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون بأن بأنه ناصركم على عدوكم ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر وليس النصر بكثرة العدد وتوافر العدد وإنما النصر من عند الله سبحانه إن الله عزيز في ملكه لا يغلبه أحد حكيم في شرعه وقدره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 أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتأييد، فقو عزائم المؤمنين على القتال، فقو عزائم المؤمنين على قتال عدوهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد، فاضربوا أيها المؤمنون أعناق الكافرين ليموتوا، وضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم. ذلك بأنهم شاء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 ذلكم فذوقوه أن للكافرين عذاب النار ذلكم العذاب المذكور لكم أيها المخالفون لله ورسوله فذوقوه معجلا لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم عذاب النار إن ميتم على كفركم وعنادكم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزم عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم فإن الله معكم بنصره وتأييده ومن يولهم يومئذ دوره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بعضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ومن يولئهم ظهرهم فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منه ومن يولئهم ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة, مكيدة منه وهو يريد الكر عليهم أو أو غير أو غير منضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها فقد رجع بغضب من الله واستحقه ومقامه في الآخرة ومقامه في الآخرة جهنم وبئس المصير مصيره وبئس وبئس المصير مصيره وبئس المنقلب منقلبه من فوائد الآيات في الآيات اعتناء الله العظيم بحال عباده المؤمنين وتسير ال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 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوهم أيها المؤمنون, المؤمنون يوم بدر المشركين بحوركم وقوتكم ولكن الله أعانكم على ذلك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 ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حتى انهزموا وولوا ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حتى انهزموا وولوا هاربين والإنعام على المؤمنين بأظهرهم على عدوهم هو من الله والله مضعف وكيد الكافرين الذين يكيدونه للإسلام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 ولن تغني, عنكم ولن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة المؤمنين ولأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد ومن كان الله معه فلا غالب له تستفتح سبحان الله إن كان المشركين قبل قبل غزوة بدر ومنهم أوجه لقام ودع دع الله سبحانه وتعالى أن يهلك الله سبحانه وتعالى الذي لا يرضى عنه من الفريقين يعني قال اللهم أهلك أقطعنا للرحم وأعد أن الله سبحانه وتعالى يهلك ابعدهم عنه سبحانه وتعالى من الفريقين فالله سبحانه وتعالى يقول اللهم انت استفتح فقد جاءكم الفتح انتم تدعوا على أن يهلك الله سبحانه وتعالى أبعاد الفرقين عن الله سبحانه وتعالى فقد أهلككم سبحانه وتعالى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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل المنافقين والمشركين الذين إذا طريت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يطلع علينا من القرآن وهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاض فينتفعوا بما سمعوا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون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 ولو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين ولكنه علم أنه لا خير فيهم ولأنه سبحانه أسمعهم على سبيل الفرض والتقدير لا تولوا عن الإيمان عنادا وهم معرضون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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب احذروا ايها المؤمنون عذابا ينال العاصي منكم وحده بل يناله وينال غيركم أحذروا عذابا منكم بل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 فهو الذي لا يزكو لديه هذا الإيمان ولا يثمر عنده على العبد أن يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب, يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك أمر الله المؤمنين أن يقر المنكر بين أظهورهم فيعمهم أمر الله المؤمنين أن لا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب فيعمهم العذاب. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليل العدد يستضعف يستضيفكم أهلها ويقهرونكم تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة فضمكم الله إلى مأوى تأوون إليه وهو المدينة وقواكم بالنصر على أعدائكم في مواطن الحرب التي منها بدر ورزخكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم التي اخذتموها من أعدائكم لعلكم تشكرون لله نعمه فيزيدكم منها ولا تكفرونها فيسلب فيسلبها, منكم فيسلبها منكم ويعذبكم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 ولما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع العبد إلى الخيانة أخبر الله أنهما فتنة فقال أخبر الله أنهما فتنة فقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أيها المؤمنون أن أموالكم وأولادكم إنما هي بتلاء من الله لكم واختبار فقد تصدكم عن العمل الآخرة وتحملكم على الخيانة وعلموا ان الله عنده ثواب عظيم فلا فلا عليكم هذا الثواب بمراعاه اموالكم وأولادكم والخيانه من اجلهم والخيانه من اجلهم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 و بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا كفرون يثبتونك او يقتلونك او يخرينك و يمكرونا و يمكرو اللهو و اللهو خير الماكرين وذكر ايوه رسولو حينما وذكر ايوه رسولو حينما تمالا عليك وذكر ايوه رسولو عليك المشركون اليكيدو لك بحبسك أو بقتلك أو نفيك من بلدك إلى بلد غيري و ويكيد يكيدو و كيدهم عليهم ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تُتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا قُرئت عليهم آياتنا قالوا عناذ وإذا عليهم آياتنا قالوا عنادا للحق وترفعا عن عليه قد سمعنا مثل هذا من قبل لو نشاء قول مثل هذا لو نشاء, لو نشاء مثل هذا القرآن لقُلنا ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب الأولين فلن نؤمن به وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عِندِكَ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم واذكر أَيُّهَا الرسول إِذْ قال المشركون اللهم إن كان ما جاء به محمد حقا فَأَسْقِطْ علينا حجارة من السماء تهلكنا أَوْ ائتنا بعذاب شديد قالوا ذلك في الجحود والإنكار وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما كان الله يعذب أمتك سواء من كان منهم من أمة الاستجابة أو من أمة الدعوة بعذاب يستأصلهم وأنت يا محمد حي موجود بين ظهرني وأنت يا محمد حي موجود بين ظهرنيهم وأنت يا محمد موجود بين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 ما ثبت عليها وتخلق بها وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها. ما عند الله من الأجل على كف النفس عن المنهيات ما عند الله من الأجل على كف النفس عن منهيات خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد. في الآيات بيان السفه عقول المعرضين لأنهم لم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدينا إليه. في الآيات فضيلة الاستغفار وبركته وأنه من موانع وقوع العذاب. آخر صفحة معنا. وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وأي شيء يمنع, وأي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما يوجب عذابهم منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به أو يصلوا فيه وما كان المشركون أولياء الله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 فذوقوا أيها المشركون العذاب بالقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم بالله وتكذيبكم لرسوله إن, إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدون عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس عن دين الله فسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادوا ثم تكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم ندامة لفواتها وفوات المقصود من انفاقها ثم يغلبون بانتصار المؤمنين عليهم والذين كفروا بالله يساقون إلى جهنم يوم القيامة فيدخلونها خالدين فيها مخلدين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 وإن تولوا فاعلموا أن, أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإن انصرفوا عما أمروا به من الالتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله فأيقنوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم عليهم نعم المولى لمن وداه ونعم الناصر لمن نصره فمن وداه فاز ومن نصره انتصر من فوائد الآيات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 دعوة الله تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة, دعوة مفتوحة لهم على الرغم من استمرار عنادهم من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه ومن كان الله عدوه له فلا عز له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمرون القول فيتبعنا أحسنه وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضين وأن يجعل هذه المجالس بركة ورحمة ومغفرة علينا جميعا إنه ولي ذلك ونقدر عليه نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى غدا في الساعة العاشرة من توقيت مكة المكرمة إلى ذلك الحين وكل حين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله